أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيْبٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا سُلُرُضٌ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بِالْكَذِبِ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود ولغض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كلی عباد منی نَبِيهِ جَنَّتٌ وَحَبُّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقٌ لِلْعِبَادِ وَأ وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود و اخوان لوط و أصحاب لئيك و كل كذب الرسل وفعينا بالخلق لول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحنه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 سك سكرة الموت بالحق ذلك ما كنتم منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجا من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا معتد مريب الذي جعل مع الله إله ناخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ قَوْلُ لَدَيَّ وَمَا هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد رحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود أشاءون فيها ولدينا مزيد وكمهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم فَنَقْبُ فِى الْبِلادِ هَل مِّن محيص إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَالْقِسْمَعُ وَهُوَ شَهِيدٌ وَإِنْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَلْيَسْبِرُوا عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذا بار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان والصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق لارض عنهم فراعا. ذلك حشر علينا يثير نحن أعلم بما يقولون الآن من يخاف وعيد